صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها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 اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل هو الله أحد، اللهم الصمد، لم يلد ولم يولد. ولم يكن له كفوا أحد. سمع الله لمن حمده سبحانك من لطيف ما ألطفك ورؤوف ما أرأفك وحكيم ما أتقنك. سبحانك من ملك ما أمنعك وجواد ما أوسعك ورفيع ما أرفعك ذو البهاء والمجد والكبرياء والحمد سبحانك بسطت بالخيرات يدك وعرفت, وعرفت الهداية من عندك سبحانك لا تكاد ولا تماطل ولا تنازع ولا تجادل ولا تمارى ولا تخادع ولا تماكر سبحانك سبيلك جد وأمرك رشد وانت حي صمد سبحانك قولك حكم وقضاؤك حتم وإرادتك عزم سبحانك لا راد لمشيئتك ولا مبدل لكلماتك سبحانك باهر الآيات فاطر السماوات بارئ النسمات لك الحمد حمدا يدوم بدوامك ولك الحمد حمدا خالدا بنعمتك اللهم صل على سيدنا محمد الرسول المجتبى والنبي المصطفى صل عليه واله الشرفى وصحبه النجبى ومن تبعهم بإحسان واقتفى اللهم أنت العلي العظيم ونحن عبادك البؤساء الفقراء أنت الغني الحميد ونحن عبادك الأذلاء أمن بغناك على فقرنا وبحلمك على جهلنا وبقوتك على ضعفنا يا قوي يا عزيز اكفنا ما اهمنا من امر الدنيا والاخره يا ذا المنن السابغه يا ذا والرحمه الواسعه والقدره الجامعه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 ونسألك قرة عين لا تنقطع ونسألك برد العيش بعد الموت ونسألك يا مولانا لذة النظر إلى وجهك الكريم ونسألك الشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة اللهم كما بلغتنا بدايه رمضان فبلغنا اخره اللهم اعد علينا رمضان اعواما عديده وازمنه مديده واجعلنا فيه من المقبولين ولا تجعلنا من المحرومين اللهم تركنا كل غني وقصدناك اللهم تركنا كل غني وقصدناك تركنا كل راحم ورحيم وقصدناك يا ارحم الراحمين اتيناك بازواجنا وذرياتنا وجمعنا نرجو نوالك, نرجو نوالك نطلب مغفرتك نطمع ما في عندك اللهم لا ترد عبادك لا ترد فقراءك لا ترد أذلاءك نحن الأذلاء أبناء الأذلاء كنا ضعافا فقويتنا وفقراء فاغنيتنا وعالة فحملتنا كنا جوعا فأطعمتنا ومرضى فشفيتنا ومقطوعهن فوصلتنا كنا جاهلين فعلمتنا وأذلا الله فأعززتنا اللهم كنا لا شيء فجعلتنا خلقا سويا المنة لك والحمد لك والفضل لك نعترف بآلائك نقر بنعمائك نعترف ان ما بنا من نعمة فمنك وحدك لا شريك لك أنت سترت القبيح لا إله إلا أنت سترت القبيح وأظهرت المليح لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا أجمعين اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وتجاوز عن سيئاتنا اللهم اغفر لوالدينا ولوالد والدينا اغفر لهم وارحمهم وعافهم وعف عنهم اللهم أكرم والدينا اللهم أكرمهم ولا تهنهم واعطهم ولا تحرمهم وزدهم ولا تنقصهم اللهم ارزقنا برهم أحياء وأمواتا اللهم عز الإسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء وسائر بلاد المسلمين اللهم وفق امامنا وولي امرنا لما تحب وترضى اللهم اغفر لموتانا وموتى المسلمين اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا همه الا فرجته ولا كربا الا نفسته ولا دينا الا قضيته ولا مريضا الا شفيته ولا مريضا الا شفيته ولا مريضا الا شفيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا مسحورا إلا فكت سحره وأبطلته بقوتك يا عزيز يا كريم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين